لكن الله يشهد بما انزل اليك لكن الله يشهد بما انزل اليك أنزله بعلمه انزله يشهدون والملائكة وقفا بالله شهيدا وقفا بالله شهيدا